دين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضّالين.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 Allahu yastafi min al-malaikatirrusluu wa min al Inna Allaha يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ